بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى وصلاة وصلاة, وصلاة على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد انتعينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما قل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في اختصاره لكلام الحافظ ابن الكثير حول هذه الآيات قل قال تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا افك أي كذب افتراء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه عليه قوم آخرون أي واستعان على جمعه بقوم آخرين قال الله عز وجل في جوابهم فقد جاءوا ظلما وثورا أي فقد افتروا هم قولا باطلا هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها يعنون كتب, كتب الأوائل استنسخها فيتملع عليه أي تقرأ عليه بكره وأصيلا أي في أول النهار واخره وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه فإنه قد علم بالتواتر والضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتاب لا في أول عمره ولا في آخره وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى ان بعثه الله نحو من أربعين سنة وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرضيلة حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين لما يعلمون من صدقه وبره فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصب له العداوه ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها وحاروا ماذا يقذفونه به فطار من إفكهم يقولون ساح وطار يقولون شاعر وطار يقولون مجنون وطار يقولون كذاب قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل ضلوا في أنواع الأمثال التي يحارون في ضربها ثم قال تعالى في جواب ما عاندوا وافتروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أي أنزل القرآن المشتمل على اخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع ماضيا ومستقبلا أنزله الذي يعلم السر أي أنزله الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر انه كان غفورا رحيما دعاهم الى التوبه والانابه فاخبر بان رحمته واسعه وان حلمه عظيم وان من تاب اليه تاب عليه فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عن عما هم فيه إلى الإسلام والهدى هذا والمعنى الإجمالي لهاتين الآية وهذه الآيات الثلاث نحاول أن نقف هنا عند بعض اللمحات البلاغية وبعض الأمور في يعني عمق هذه المعنى. نقولنا في المرة السابقة ان أول آية في هذه الصورة بينت موضوعها. ثم الثانية كانت كالانتقال بينها وبين الثالثة. فالآية الأولى بينت موضوع الصورة. نتكلم عن انزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت الآية الثانية من صفات الله الملك للسماوات والأرض وتنزهه عن الولد وأنه خالق كل شيء لتنتقل في الآية الثالثة إلى حكاية أقوال المشركين الباطلة من أنهم اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وافنى عند قوله تعالى اتخذوا واتخذوا وقلنا لم يذكر الفاعل صراحه لانه معلوم من السياق يبقى الاختصار انه ما يتقالش حتفاجأ هنا انه قال إيه وقال الذين كفروا يبقى انتقلنا من الفعل واتخذوا إلى القول و انتقلنا من ان الفاعل كان ضمير عائد على غير مذكور إلى ان الفاعل مظهر وقال الذين كفروا وان الفاعل مذكور بصفته وهو الكفر الانتقال ده انت بتحس بيه تلقائيا بغض النظر عن التفاصيل دي وانت بتقرا كده واسترسل مع القراءه حتلاقي انك فوجئت بتغير يرشدك وينبهك إلى ان ثمه موضوع جديد سيطرق وده من الامور اللطيفه جدا في القرآن انك تلاقي عند تغير الموضوع بتلاقي اشارات معينة تنبهك فانتقلنا من الفعل إلى القول ومن الفاعل المستتر إلى ان الفاعل ظاهر والظاهر بوصفه الذي هو وصف الكفر ده من الناحية اللي احنا دايما بيمشي في خطوط متوازية بمعنى ان القرآن من أبلغ ما يكون في نظمه وفي سلاسة لظه ومن أبلغ ما يكون في المعاني وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن وإذا وجد في كلام البشر يوجد في جملة لكن دايما تلاقي في القرآن مضطرد فهنا اظهار الفاعل وقال الذين كفر لو إذا من حيث النظم ولو إذا من حيث المعنى من حيث النظم انت شعرت بالانتقال لبداية المناظرة مع المشركين بخلاف الثلاث آيات الأول اللي كانت تقريرية بتحكي واقع من حيث المعنى تصدير الآية بوصف الكفر دليل على أن هؤلاء الكفر هو التغطير والجحود إن هؤلاء القوم اللي قالوا اللي ألوذ عن القرآن والآيات اللي بعد كده هتتكلم عن قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم كان الباعث الوحيد لهم على ذلك هو الكفر الذي ورثوه يعني هما كفروا قبل أن يسمعوا وقبل أن ينظروا في الحج وبعدما نظروا فيها أصروا على كفرهم فصدر وصفهم بالكفر لكي ينتبه إلى أن هذا هو الذي اعمى قلوبهم أو حملهم على الإباء والعناد رغم أنهم يعرفون أنهم كاذبون فلذلك كان هذا التصدير اللطيف اللي انت تلقائيا بتنتبه إليه بالذات. لو بتقرأ وكما قال بعض أهل العلم لما تيجي تقرأ القرآن عايز تشعر بالمعاني ما تفرضش عليه انت أسلوبك يعني شوف الآية ال الطويلة طول معاه القصيرة قصر معاه هتحس بمعاني أعمق من لو انت بتفرد أسلوب معين في القراءة حتبص تلاقي هنا انتقال من ال ال وقال الذين كفروا فيها انتقال مختلف عن واتخذوا من دونه حتى هنا طالب نتيجه الذكر الفاعل طب هما قالوا ايه هنا مسألة حنتعرض لها في القرآن دائما ان حكاية القرآن لأقوال الناس ليست بالفاضة القرآن حكى كلام وناس لا يتكلمون العربي كلام الانبياء الصادقين وكلام اممهم مما يدل على أن هذا حكاية بالمعنى وهذه الحكاية بالمعنى فيها تصرف بحيث يكون هذا الكلام من جنس كلام القرآن في نظمه وبلاغته يعني القائل الكلام كثير، فيأتي القرآن ويذكر في عبارات موجزة معنى ما قاله وذي من الأشياء اللي جعلت المشركين يبلسوا حينما ينظرون في القرآن ويعلموا أنه لا قبل لهم به لأن كلامهم قالوه يتعاد عليهم تاني بأوجز وأوفى مما قالوا هم قالوا كلام كثير في شأن القرآن فالقرآن اختصر إحدى شبههم اختصر بليغ جدا ناسبا إليهم انهم قالوا إن هذا إلا افك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون هنا ادخال إن على الجمله الاسميه له برضو هدف من حيث النظر وهدف من حيث المعنى هتيجي لما تيجي في حكاية قول القائل لو قلت قالوا هذا إفك افتراء تجد ان في نوع من القطع في الكلام وقلنا القران يعني بيتميز من حيث اللفظ والمعنى بجودة السبك يعني اللفظ متصل ما يتطركش تقف وقفه غير مستحبة والمعنى أيضا سلس فادخال إن في مثل هذه الجمل بيفيد في هذا السبك من ناحية اللفظ فتلاقي اللفظ خف جدا لما بعد ما تدخل إن على الجمل ثم إنها من حيث المعنى بتفيد التوكيد ولا شك أن المشركين وإن كانوا يعلمون كذبهم فيما يقولون إلا أنهم كانوا يحاولون المبالغة في تأكيد ما يدعون فحكى القرآن عنهم أنهم قالوا إن هذا إلا افك نفتراه وأعانه عليه قوم آخر انظر أن القرآن عبر بأكثر الألفاظ التي يمكنهم ان يستعملوها استعمال الإفك هو الكذب ثم تأكيده بأنه افتراه لأن الكاذب ممكن يكون ناقل للكذب لكن المشركين كانوا يريدون المبالغة في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فلما حكى القرآن قولهم حكاه بأبلغ مما يقولونهم وكأنهم نسبوا إليه الكذب المتعمد على الله تبارك وتعالى. فلما حكى قولهم لما يسمعوا الكلام ده تاني المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجرد أنهم يسمعوا إعادة كلامهم يعلموا أن هذا ليس من قول البشر قال وقال الذين كفروا إن هذا الا افك نفترى واعانه عليه قوم آخر المشركين ما قالوش القولين دول في صياق واحد كتف. يعني كان إذا قيل لهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم بالقرآن يقولون هذا كذب وهذا ليس من عند الله وهذا حديث المفترأ وبعدين كانوا احيانا لما حد يقولون طب جابوا منين ما هو لبث فيكم أربعين سنة ما كانش بيقول كلام من ده يقولوا لعل فلان الفارسي عنده علم من الكتاب الأول اتعلمه أو لعل فلان اليهودي بعض غلمان كانوا في مكة أو غير ذلك المهم كانوا بيحاولوا يشوفوا أي حد يكون على هامش الحياة في مكة أو في جزيرة العرب وعنده بعض علوم غير منتشرة لينسبوا إليهم انهم هم الذين لقنوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلما جاء القرآن عرض كلامهم بطريقة تغني عن ردها إنه أبرز جدا إن هم بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن ثم قالوا أعانه عليه قوم آخر فالعز يتأمل يتأمل هم فين الآخرين دول وليما نسبوش الكلام لنفسهم ولما هو كلامهم صار يدعى به الرسالة وتقف الدنيا كلها على قدم واحدة من أجله فلماذا ظلوا مستثيرين طوال هذا الوقت هل هؤلاء القوم ينكرون ذواتهم إلى هذه الدرجة الأمر الآخر القائل يقول أعانه عليه قوم آخرون إذن هم معلومون لديهم أنه بيكلموا على أناس معلومين إن كان هذه الاعانه من أجل عصبية فهم اولى أن يعينوا قومهم على محمد صلى الله عليه وسلم كانت من أجل مال فبكل الاعتبارات تقول أنه إن كان لهؤلاء الآخرين وجود فكان أقصر طريق عند هؤلاء المشركين أن يصلوا إليهم وأن يجعلوهم يخرجوا ما عندهم ولذلك فلما حكى قولهم بهذا السياق اكتفى بأن قال فقد جاءوا ظلما وزورا واضح جدا من كلامهم أنه لا يحتمل أكثر من هذا الربط هذا من أبلغ طرق الربط صياغه كلام الخصم في طريقة تبرز مواضع الخلل فيه مع أنه لم يأتجنة على الخصم بمعنى مش حزف شوية من كلامه بالعكس ده كلام كلامهم اتقال بأتم ما يكون حيلاقوا ايه أتم من هم يقولوا إن هذا إلا إفك وإفتراء أبلغ صفات الذم والتنفير ومع هذا كان هذه الصياغة مع العطفها على وأعانه عليه قوم آخرون كافية في الرقص ولذلك انتقل مباشرة إلى حجه اخرى كان الحجه دي مش مستهلة أكثر من كده النوم وهي الحجه أو الشبهه الثانية اسقط من الأولى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها كان المشركين بيضطروا أحيانا يقولوا كده يعني أحيانا يقولوا إنما يعلمه بشر ويسمو فلان او فلان أو فلان، فالقرآن أبرز لهم هذا القول وكأن في هذا الإبراز مطالبة ضمنية بأن يأتوا بها بهؤلاء الآخرين، وفي نفس الوقت ساتي يقولوا على القرآن لا سيما مع ما فيه من قصص أنه أساطير الأولين. هنا أيضا طريقة حكاية هذه الشبهة أبرز فيها كلمة اكتتبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وبالتالي اللي بيقول أساطير الأولين حيبتدي يحتاج يقول لنا كيف تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إن لأ هذه القصص الطويلة تحتاج كتابة غالبا ولا سيما أنها متعلمة من جهة بعيدة على ما يزعمون فهنا أبرز هذه الكلمة أيضا فيها رد ضمني. أنه أمي فمتى اكتتبها ثم إن كان هو اكتتبها فهل تعجزون أنتم وأنتم جمع كبير أن تكتتبوا مثلها ثم مبالغ في الاستهزاء بهم قال في تمام حكاية قولهم أنهم قالوا فهي تملى عليه بكرة وأصيل إنه خل ناس تروح تنألها واللي راحوا نقلوها من بلادها البعيدة أو من أماكنها الدفينة بيعودوا يروها عليه طول النهار والليل عشان لما يخرج إليهم في ناديهم يقرأ عليهم من حفظه أساطير الأولين التي كتبها لها يعني هي أساطير الأولين موجودة كأنهم فرض بها دونا عن الخلق أجمعين ثم أرسل من يكتبها وينسخها ثم هؤلاء النسخة والكتب يجلسون معه ليل نهار فيقرؤون عليه حتى يحفظ ثم يخرج حافظا لهذه الأساطير هذا مقتضى كلامهم وإلا لا يسعهم أن يفسروا أنه هو أمعاء أساطير الأولين لوحده وأنه يكون حافظها وأنه يخرج يقراها عليهم من حفظه إلا بذلك فإذا كان هذا هو التصور الوحيد لأن يكون القرآن مصدره هي أساطير الأولين فقد ساقط هذا التصور أيضا ولذا جاءت الإجابة في الآية الثالثة أعجب قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يعني قصص الأولين اللي انتم مستغربين جابها منين بدل تقولوا جابها من أساطير الأولين ولو كانت أساطير الأولين لكنتم أولى بمعرفتها منه كان الأولى تقول ان الإخبار عن الأخبار الماضية كان بوحي من السماء بمن يعلم السر والاخبار عن الأخبار المستقبلة من باب وكان وكأن دي فيها إشارة إلى أن القرآن دائما ما يحوي من الأمور ما يدل على أنه من عند عالم السر سواء في أخباره الماضية أو في أخباره المستقبلة هنا دايما بنقف عن خواتم الآيات قلنا احنا من الناحية اللفظ الآيات بتنتهي بفاصلة إما متحدة وإما متقاربة لتسهل في النقط وتحلو في الأذن وأحيانا كثيره بيبقى المعنى زي كده فيختم بثناء على الله تبارك وتعالى يبقى لما الآيات يكون الكلام فيها في مناظرة ومجادلة او في تقرير احكام ثم تختن بانه كان غفورا رحيما او نحوها بيبقى لها فائدة من حيث اللفظ لمراعاة اتحاد الفاصلة وفائدة عظيمة جدا من حيث المعنى لان نشوف هنا الجملة القصيرة جدا دي استفدنا منها انها دعوه الى هؤلاء للتوبه لانه لما ختم الايات التي رضى بها عليهم ظلمهم وزورهم ختمها بالثناء على الله باسماء المغفره والرحمه فالقارئ العربي الذي يفقه يعلم ان الكلام لازم يكون له اتصال ببعض وان هذا الثناء على الله بانه غفور رحيم يتضمن دعوه الى هؤلاء القوم إلى أن يتوبوا من ظلمهم وزورهم وغيهم وأن يعترفوا بأن القرآن من تنزيل الذي يعلم السر في السماوات والأرض فيؤمنوا بالله وبرسوله وكتابه ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا